أسألك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين إن من بين هذا الجنع من فقد أمه أو أباه ربان أو أخله في الله اللهم أنت ربهم اللهم أنت خالقهم أنت هديتهم للإسلام أنت قبضت أرواحهم أنت أعلم بسرائرهم راؤ الى رحمتك وانت غني عن عذابهم انت غني عن عذابهم فاذل على قبورهم الضياء والنور والفسحه والسرر اللهم اجعلهم مما ينادى عليهم يوم القيامه كنوا واشربوها أليئا بما اسلفتم في الايام الخاليه اللهم كلهم كلهم بعد الحبيب حبيبا ولدعاء من دعا لهم أبناهم في مواهب رحمتك حظا ونصيبا، اللهم لا تفتنا بعدهم، واغفر لله ما لنا ولهم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار. اللهم امر ملك الموت اللهم امر ملك الموت ان يكون ان يكون عند قبض ارواحنا رحيما وعند نزعها شفيقا اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت